أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالسارعون إلى مغفرة من ربكم وجنة فجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نيته في هذا البرنامج صرع الحضارات صراع الثقافات نهاية التاريخ صراع بين الحق والباطل اشتعل العالم جميعا لهذه العبارات هل صحيح أنها سنة إلهية أم شنشنة بشرية هل ستدوم إلى أن يرث الله الأرض ومعن عليها أم فترة وتزول لماذا لا نقبل بالتعايش هل ذلك وهم ما الحقيقة ما الباطل كيف نميز بينهما ونصل في النهاية للحق ما مصادر كل الطرفين أسئلة وجهها لضيف هذا البرنامج فضيلة الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد الداعي الإسلامي مرحبا بكم الدكتور حياتي وضعي كما يسعدني كذلك أن أتلقى منكم اتصالاتكم ومشاركاتكم على أرقام التي ستخرج لكم تباعا على الشاشة حلقتنا بإذن الله عز وجل هي الصراع بين الحق والباطل مرحبا بكم الدكتور عبد المحسن مجددا لعلنا نبدأ يا دكتور هل فعلا سيستمر الصراع إلى ما لا نهاية أم أنه والله موضة جديدة سمعناها أولا أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه بما هو أهله وأصلي وأسلم على أشرف خلقه لبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وثم أما بعد فحي الله المشاهدين والمشاهدات في كل مكان ما أجمل أن يجاب على أي سؤال من خلال هذا الكتاب العظيم الله جل جلاله يقول تبيانا لكل شيء لا يسأل سؤال إلا وتجد الإجابة هنا يعني الدين كامل الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فدين ما في دين في العالم كامل مثل ديننا دين علمك كيف تدخل دورة النياه بأي رجل وتطلع بأي رجل تدخل مسجد بأي رجل سلام عليك جنب تأكل بأي يد ما العظيم فهل قضية الصراع بين الحق والباطل الجديدة ولا قديمة وهل ستستمر ذلك الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن أن الحق والباطل يتصارعان مد أن خلق الله عز وجل هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها قال الله سبحانه وتعالى أن ذاك القزم إبليس يقول لآدم العملاق نبي الله يقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فا استمر الوضع بعدها إلى أن جاء فرعون وقال لموسى عليه السلام لاحظ من اللي يتكلم فرعون أقبح وأقدر مخلوق في العالم يتكلم عن موسى عليه السلام يقول يقول أم أنا خير التفسير معناها بل أنا أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبيه صار نعرف يتكلم كيف يصير كيف العالم تتبعه وتتركني يقول فرعون عن موسى عليه السلام ينظر لموسى قدام الناس قضية طرح إعلاني يقول ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك طرح معروف شغلك أنت أنت مخرب الدنيا كلها وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين بسم الله عليك أنت المسلم يا فرعون فقضية صراع بين الحق والباطل المشكلة ليست في قضية الصراع الصراع مستمر. حتى قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أ هذا الذي يذكر آلهتكم؟ يقول هذا يس هو أصلا يتكلم عن آلهتكم، مش آلهتهم. آلهتهم أحجار وتمر صلحينا وفخاطين. يقول الله عز وجل بذكر الرحمن هم كافرون قالوا أ هذا الذي بعث الله رسولا؟ أخرجوا آياتا من قريش وطلعوا له؟ ليش؟ إنهم أناس. يتطهرون. ليه تتصدر؟ تريد يا شيخنا أن تخرج أنت عن مثلاً عن التراحم بين البشر؟ لماذا لا؟ أين الإنسانية يا دكتور؟ جميل جميعه. إذا الآن لما يتكلم فرعون ويقتل مليون طفل، ملايين أطفال يقطع رؤوسهم، ثم بعدين يتهم موسى يقول لها وفعلت فعلت, فعلت كلاتي فعلت كم صاعية قتلت قتلهم موسى؟ واحد، صح؟ وأنت فرعون قتلت ملايين؟, ملايين. فمن اللي يتكلم عن الإنسانيين؟ أرسل عليه يا شيخ أجي أنا وأمت أولادك طيب. واحد واحد مه. وقطع إيديهم كلهم ورجليهم ثم يجوا ولدك ويمخشني يقول شوف شوف المجرم؟ ليش تمخشني؟ ثم يقول يا أخي ما عندك المسانيين؟ أنا جارك يا أخي إذن نشوف من اللي يتكلم بهالطريقة؟ أرسل عليه يا شيخي مه. إذن حتى فرعون قاتله الله لما تكلم أو قضية إعلام وطرح ومقالات مزخرفة ما قال ترى أنا أصلا ما يهمني عزيزكم بقتلكم كلكم واللي بيتكلم ويرفع صوته فليتعوض <تصفيق> لا قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد احنا نبغى السياسة الزينة هذه شفياكم أنتم مع الأصلا اتهامه لموسى عليه السلام قال الله عز وجل وقال في الرعون دروني أقتل موسى وليدعو ربه لماذا؟ ايش سوى موسى؟ قال إني أخاف بسم الله عليك للحمل وديع تخاف من منيش؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد هذا ليس في العالم ده. هذا جاتل واحد هذا اللي قال الله سبحانه وتعالى واستغفر لذنبه وتعظى الله عليه والله يقول عنه وألقيت عليك محبة مني الله يقول لموسى اصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني وأنت يلحم وديع اللي خايف مدبح العالم كلهم وهم أطفال فوين الإنسانية اللي يتكلم عنها طيب إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عندما قال يذهبوا فأنتم مطلقاء جميل جميل, جميل انظر إلى التسامح يا دكتور أنت يعني داخلنا بالصراع والصراع بين الحق والباطل تريد يعني أن تجعل الحق في جهة والباطل في جهة جميل هذا الآن إذا ما تتكلم بتتكلم بالآيات مهاري. أنت الآن مهاري. لما بعد الله سبحانه وتعالى يقول منع عا... وينعاقبتم؟ تعاقبوا. بمثل ما عوقبتم به. قال الله سبحانه ولمن انتصر بعد ظلمه؟ هذا مم مصيبة؟ لا قال دل... قال صم بقي عليه اليوم صرنا الله. تكفل الله بنصبة المظلوم لكن لا تظلمني وتسوين نفسك مظلوم. مه. واضح يا شيخ؟ واضح. هذا القضية الآن اللي جالس اليوم في الإعلام وأنا بطرح مثال وأتمنى إن الكل لأن كل مدار الحلقة ستكون على هذا المثال يعني تقول أن الصراع باقي الصراع باقي فتضرب عليه مثال تفضل يا دكتور هاي لأمثلة هارضة يقول الله عز وجل لا يزالون يقاتلونكم حتى حرف غاية لن ينتهي حتى يتحقق المراد إيش مراد؟ حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وهذا تعبير في لغة العرب يعني سيبذل كل وسعة إن استطاع أنه ما يقع لما تقول إن استطاع إليه من استطاع إليه سبيله إذا يقدر أه. عشان كذا قال قال لما نبيع السلام رأى المرأة في الجيش تبحث عن ولدها فلما وجدتها قال آ رأيتم هذه طالحة ولدها في قالوا لا وهي تستطيع أن لا تفعل يعني لو تمسك بشعرها بس ما يطيع فهؤلاء سيقاتلوننا في الدين حتى يردون عن ديننا إن استطاع الله سبحانه وتعالى قولا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى حرف غاية يعني قبلها مستحيل لهم حتى إيش حتى أسالمهم لا حتى أتعاهد معهم لا حتى إيش حتى تتبع ملتهم لكنهم أقرب مودة لنا جميل المصاري. عشان كذا اللي أقرب مودة هؤلاء إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول سناخذ نصف الآيات مهار. قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتِزْدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً للذين آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إن نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ <تصفيق> مِنْهُمْ ما الشيء يقولون منهم ذلك تسيسين <تصفيق> ورهبانا وأنهم لا يستكبرون كيف نعرفهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون آمنا ما يوزقوا المصاحف. المصاحف ويدوسونها على كل حال القرآن إذا الصراع موجود والمثال الذي أردت أن تضربه؟ المثال هل... اللي أضربه الآن ها. تخيل طفل ذو تسعة أشهر ويحبه قدام عينك يحبو رايح شايف في بركة عمقها خمسة متر فيها كرة ملونة جميلة والطفل شاف الكورة ما كذب خبره فيحبه يبغى يأخذ الكرة هذه هل تتركه ولا تمسكه؟ تمسكه كيدا تمسكه وبيصيح يحبه نعم بيصيح وبيصيح أنت ما كتنقذه ولا تقرأه. تنقذه نعم. السؤال المهم هل هو يحلمنك تنقذه ولا نك ضد رغباته وضد شهواته وأنه ضد الحرية. والله كطفل نعم يعني ضد رغبات. نعم ضد رغباتها الإعلام اليوم أكثر الإعلام. يأتي وصورك وماسك الطفل والطفل يبكي ويقول انظر إلى هؤلاء المجرمون كيف يتعاملون مع هذه الطفولة وانظر كيف يقرمون وانظر كيف ماسك الطفل والطفل مسكين ويبدأ يصور لك ويدخل لك مسيقى ثم الناس يقولون والله هالآباء المجرمين يسوون كذا طيب أعطاك نص خبر بعد ما يكبر الطفل يجي يقبل رأسك لأنه كبر وعلم الحق أن الحق ما هو الذي عرض في الإعلام طلعوا لك نصف مشهد وقالوا لك انظر وعلقوا بما يريدونهم لا مم. هذه نفس قضية عرض في لما قال قال للناس كلهم لعلنا نتبع السحرة شوف اللطف شوف الأخوة مم. قال لعلنا نحن ما عندنا المشكلة هم بس بتقولنا لهم صح نحن معهم كلنا قال لعلكم تتبعون السحرة لا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين طيب من اللي غلط؟ من اللي غلط؟ موسى على إسراء مهارون قال يا الله والله وعدنا الناس يا لا عبيبي هي هو يعد وإذا وقع ما يريد هو معك إذا ما وقع إيش قال؟ ألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون إيش قال موسى فرعون؟ والله يا جماعة غلبوا وإحنا ماعالحق وإحنا ماعالحق لا قال الله سبحانه وتعالى قال آمنتم له؟ ثم بدأ يلطف الجو شوي قال قبل أن آذن لكم يعني لو أنتم قدمتوا فأهمنا آذننا لكم ورحتوا معه أآمنتم لو قبل أن آذن لكم بعد أن يعلمك على الحقيقي يطلع ما يطول قال إنه لكبيركم مش إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون قضية التهديد ونسى الناس لأعذن أن نتبع السحر <تصفيق> أنت لي قالوا أن نتبعه ليش تزعر عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم ما تأفتق مكرم ربي لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم الأكبر طيب كيف يا ربي عملونا قال وإذا لقوكم أجان في مؤتمر كده الأخبار يصورون أجل السامات ويسلم على المسلم قال وإذا لقوكم قالوا أمننا نحن كل ديان سماوي ما في أي مشكلة قال وإذا خلو ما أعظم هالقرآن يعلمك أخبار ما تطلع على البي بي سي ولا, ولا أي قناة في العالم قال وإذا خلو خلوا الكاميرا تطلع عظوا عليكم الأناملة من الغيط ولموتوا بغيظكم إذا نحن بنصدق ربي هذا كلام ربي سبحانه وتعالى ما بيرضون حتى نتبع ملتهم م -م. والقضية قضية سندخل في هذه الشيخ ولكن سنتكلم عن الحق والباطل كتعريف يعني أنت تقول يا دكتور عبد المحسن عن الحق والباطل هم يقولون أنهم على حق جميل وذاك يقول أنا على حق جميل وهذا يقول أنا على حق جميل. وداخل دعنا نسميه التيار الإسلامي كل يقول أنا على حق جميل وهذا يرمي على هذا جميل ما من هنا ضاعر المسكين المشاهد الكريم يا حقيقة. عشان حتى كلامك هذا سؤالك مطروح في القرآن قال الله عز وجل كل حزب بما لديهم ما فيهم حتى حتى أهل الحق كل كل الأحزاب كل حزب بما لديهم سريحون يعني وقتنا عوالنا صح قرأ أي من اتخذ إله هو هو, هو الله على علم فمن زين له زين له سوء عمله عمل سيئ كيف أعرف النبي عليه الصلاة والسلام قرر القضية قال تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضل بعدي أبدا من المتمسك يا شيخ هذا سؤاله، من اللي وتمسك بالكتاب؟ تعال وانظر لمصادر التلقي عند الناس. تلقي طائفة مصادر التلقي عندها الأحلام. تفتح الكتب كلها، رأيت رسول الله وقال، ترى اللي ما بيرسل هذه رسالة هذه وين؟ واللي بيرسل رسالة هذه ترى بيجي ولا هذا بيجي؟ <تصفيق> يعني هذا مصدر الأحلام. هذا مصدر تلقي عندها ما عنده كتاب ما يجي كاد أدله. كتب كلها أحلام، رأيي رسول الله فيجلس الكشف ويقعد 40 يوم. يقول لي سبعت وجاني رسول الله عليه السلام وقال فراء يقول له على العالم أنت هنا وفسهم فراهم والله أنهم ضيئين و... طيب هذا أصلا يعارض الكتاب والسنة لأن الله عز وجل في القرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم خلص كامل الدين فأنت بتكمل واللي الجائبه أنت شو واضح <تصفيق> اللي انت جائبه الآن هذا ما هو في كتاب ولا في السنة ودي أتوبه <تصفيق> يا شيخ فهم فهم زي ما تفهم أنت, شيخ أنت يا شيخ جميل هذا فهم فقط جميل جميل هذا فهم هذا حل هو رأى حلم وجاء ما هو فهم رأى رسول الله جاء وقال لهو الحالة فأيبهوش دنب اللي ما دروا ما قابلك ما علمتهم الرسالة اللي أرطيهني عسلم لك الحالك فإذا هذا المصدر الأول هذا مصدر المصدر, المصدر الثاني المصدر بعض الناس العقل فيقول لك والله شوف لا تقول لي بخاري ولا مسلم قل لي شي يركب عقلي أخذ شيء ما يركب عقلي ما أخذ يقول له ممتاز تعال يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري إذا أنا قاعد أشرب مرض دباب وقع إذا وقع الذباب في إناء أحدكم وقع فليغمس, فليغمس ثم ينزح حيث البخاري يا أخي بعقل البشر أنا مجنون أنا هو الآن وصخه بجناه أهو عقمة الثاني يعني أهو وصخه لأن عقلي وعقلة يقول هذا يتوسق زيادة فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام والله لو ما كمل حديث والله أنه غمسه ومن آمن بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام والله أنه يغمسه بدون ما يقول ليش قال لأنه صدقناه أنه رسول خلاص انتهت قضيتنا فما تبت عنه تبت حطاء تمليون خط تبت عنه أخذه فأنا لما أقرأ الحديث العقل يرفضه جدا فالنبي عليه الصلاه والسلام قال فإن في جناحه داء وفي الآخر توى انت جناح الذباب وطالع عرفتوا اذا داء ولا دواء فالنبي عليه الصلاه والسلام ما عنده ما عنده مجاح الكترونيه قاعد في دار الارقم بالارقم ومعه رجال الكترونيه وطالع قال ترى اكتشفنا هنا الميكروب علمه الذي في السماء الذي خلق الذباب جل جلاله خالق وكل شيء قال وما ينطق عن هو ان هو الا وحي يوحى قال وإنه في روا... في روايات بدأ قال وإنه لا بجناح داء يعني علمت أن اللي خلقه يقول ترى الضباب مستحيل يطيح بجناح الدواء فأنت لازم تغمس عشان تعدل طبعا لما تقول واحد منافق يدعي الإسلام يقول لك يا أخي شو الكلام هذا أو واحد ضعيف إيمان يقول لك يا أخي ما عنيش بالعقل يعني أنا تداني أخي استحوا تقولون هالكلام ده قدام الكفار والله يا شيخ المعرسون الإسلام صحيح وهذا ضعفنا الآن نحن <مسخنة> بنقوي الدين عنده ضعيف الآن في خمس دراسات ما أحتاجها أنا كمؤمن ما أحتاجها أصلاً عشان أثبت القضية هذه <تصفيق> أنا من يوم قال الله يسوع ما عنده أن يسوع يأسس هل يحتاج النبي يسوع أن يقولك لباب طاع في لا لا لا لا, لا. النبي يعلم بيعلم البشرية كلها قبل أن تؤسس البحوث العلمية قبل أن تكتشف المختبرات العلمية والمجالات الإلكترونية قبل ما يصير أي شيء يعلمهم من ترى فيه كائنات ما تراها وفي وفي مضادات حيوية لها ففي كائن وفي مضاد ف. يقول لك يا اخي كيف تقول هان في خمس دراسات واحدة في اليابان واحدة في استراليا تنتين في امريكا واحدة في روسيا اها وطلعوها في قناة البي بي سي طلعوا الدراسه الاستراليه ومطلعين فيها طبعا كل واحد يقدر يشوفها ومترجمه موجود طلع اول صوره الذباب وكاتبين تحتها اقلي بوت يوسف يقول شكله شين الذباب بس صراحه مفيد والوحده من الباحثات تقول انا اكتشفت المضاد الحيوي في مكان اتحدى احد العالم يكتشفه قال لا والله رسول الله عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي قبل 14 قبل قد علمنا عن هذا الميكروب فهؤلاء عمل يقول لي الحين صح جلا طيب أنت متخص إيمانك لا هذا ما ركح في العقل إذن هذا المصدر الثاني العقل ما ركح في العقل الثاني يقول لك والله إحنا عندنا الإمامية أه نأخذ أه من أئمة طب وإن رسول الله في كتبكم ما في قال أجيب, أجيب لك أشياء تتعارض مع الكتاب والسلام يعني أشياء عقديه مثال لا مثال قضية الآن أن ترى رجل منطرح عند قبر يدعو تقول لها هذا شرك لا تفتح وهذا ما يجوز لا هذا شرك دائما تتهم الناس يا شيخ بالشرك جميل جميل أنا جاي كلام أنا إذا قلت لك كلامه عنده رد يعني <تصفيق> الله عز وجل يقول سبحانه يولد الليلة في النوم صياق لا يولج الليل في النهار لن آتيك لتتعلم ليس تقللا لقدر العلماء العلماء الربانين يأخذون هذا كتب الصناد قارب ليكم كتب الصناد قال الله عز وجل يولج الليل في النهار شوف مقدمة الآيات <تصفيق> ويولج النهار في الليل يتحدى تحد أحد سويها وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى ذا الله ربكم اللي سوّل الشي هذا ذا الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه تحت من دونه شوف الصارقة حقيقة حق وبالحق أنزلنا جل القرآن بالحق والذين هزعون من دونه شو فيهم يا ربي ما يملكون من قطير الغشاء اللي على النواه نواة التمر على نواة التمر عاد مو من نواة مو من النواه بعدها عند أنت لو تذهب و تقول الله بروح لي ثاني منه بروح للمخرج تثلف منه قلت لك والله المخرج ترى عارف ما معه ولا ريال فأنت الآن إذا كنت صدق ما تروح تذهب صح ولا لا قلت لك ما عنده ولا ريال ما معه من... ما معه ولا ريال ما بتروح قال الله أني وحين صدقني الله عز وجل فإذا بعدها قال إن تدعوهم إذا قلت لا والله بقى ما أنا بالعكس يملكون وهؤلاء صالحين ويعرفون قال إن تدعوهم ايش لا يسمعوا دعاءكم. مم. تقول لا يا أخي يسمعون وكيف وتجيب الآيات والحديث. لعنة. قال لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا إيش؟ انت في النهاية تبغى إجابة. لو هو يسمع ولو سمع ما استجابوا لكم. ما انتهت الآية. قال ويوم القيامة حمدك الفتوى. هوش ولا ذنب ولا ص ولا يجوز ولا ما ويوم القيامة. بيطلع الله الداعي والمدعو، وبيجاب في بعض. ويوم القيامة إيش؟ يكفرون بشرك. يكفرون بيش؟ بشرك. وما سمعها؟ بشرككم. ما قالوا بدينكم، ولا أنا ما يجوز ولا عملكم تقربكم طاعاتكم سنتكم لا بشرككم. إيش قال بعدها؟ ولا ينبدع كمثل خبير. إيش بعدها؟ يا أيها الناس. أنتم والفقراء نعم أنت فقير. محتاج عشان قلبك هذا يزين، عشان أولادك تشوفهم بصحة. محتاج في كل شيء أنت فقير. أنت عايزك الآن ما تملك؟ صحيح. ما تملك يدخل، فكيف تملك يطلع؟ قال نعم أنت فقير لكن فقير لمن؟ أنتم الفقراء ليس لمن لي تحت الأرض إلى الله من فوق السماء جبل جلاله والله هو غني حميد. بعد الآيتين إيش قال؟ قال وما يستوي الأعمى والبصير؟ عن خطاب عقل. يقول أنت الآن لو تجي وقت مدرسي وصف لي يدلني تميز أعمى بصير لا بصير يوديني <تصفيق> لأن قدرات عندك مختلفة ولا الظلمات ولا النور أنا بدور شعية دور النور ما أنا دور ظلام ولا الظل ولا الحروق تدور بثيابك موقف ظلام <تصفيق> قال وما يستوي أحياء ولا الأموات وإذا كنت عارف فرق بين أعمى بصير وظل حارو تبدل سيارتك فظل تخلي حارو أجل كيف تساوي بين حي وميت من يقدر يتساعدك وهم كلهم مخلوقين بشر تقول لا الحي يقدر <تصفيق> كيف تساوي إذن بين ميت وبين الحيل الذي يموت الذي خلق كل الجباب. إذا نقول مصادر يا شيخ مفاتل التلقاء. إذا كان كل إجماع اللي يعرف الحقيقة. المصدر الأول لا منامات عندنا ولا فلان ولا الولي الفلان ولا أشياء. أبدا. الكتاب السامي. ولا السنة. عقل عندنا كتاب الله سبحانه وتعالى. مم. حبيب الغالي بس كي تدخل في تخيل مم. يا شيخ أنا كل مرة عشر مرات تسألني أسئلة وأجب وكذي صح وأجيب لك أخبار صح أقول صار بيصير لك سرقة وتصير صح صح صح وما قد علمتك خبر إلا صحيح. بعد مئة خبر علمتك خبر تلقاك أن تأخذ الآن مسلم في مئة في المئة عشان كده هذه الصفات الرسل قالوا ما جربنا لو أني حدثتكم أن خيلا تصبعكم قالوا ما جربنا عمرك ما قلت لنا شي يا رسول الله كبب عشان يسمون حتى يسمونه الصادق الأمين حتى هو معداء يعطونه عنده مم. فإذن قضية الآن أن النبي أسلم أعطانا كل الحقائق والقرآن أعطانا الحقائق فما احتاجنا على كل خلاص أنا أسلم لو يقولي أي شيء أسوي أنا دائما أقولك رح كذا ثلاث لك صح والله ما عني ما لدي عالم غيب الشهادة فكيف مم. ربي سبحانه, سبحانه الله جل جلاله وصف نفسه بأنه الحق قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. مم. ووصف القرآن بأنه الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل طيب والرسول عليه الصلاة والسلام أرسلناك بالحق فقضية حق إذن حق هذه حق وباطل حق يعني ما في ذاته ذات آخر أحسن الذات الآخر ولا الأسماء هذه أنت يعني تقول منها حق وباطل يا ج... ما أجمل سؤالك وأنت أجمل جميل سؤالك لأن الحين كيف يلبس على الناس يقول يا أخي وسطية ويلبس على المسكين ويجيب لنا آية يقول له مثلا يعني ما عندهم عقول يا شيخ يلبس عليهم يعني جميل يلبس جميل عليهم هم اللي يلبس عليهم الله عز وجل يقول أن قوم فرعون قال فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوم فرعون حتى في عصر التقنية شيء إيه كا الله <تصفيق> ما تبغى إحنا العصر التقني لا شيخي الآن قضية وسطية اللي يضحكوا فيها عنا طبعا لازم يستخدم كلمات لازم يستخدم فرعون فرعون ما قال غصب جرودي ما عليك ولا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل البرشات إذا عشان يستخدم كلمات تقولك آل إيش يبغاه الوسطية؟ الوسطية جاءت مفصلة في, في القرآن، وسطية مذمومة، وسطية محمودة، وسطية يحبها ربي، ووسطية يبغضها ربي. الله قال: جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على الجميم. إيش كيف فردك؟ أنا إنسان عادي ما أعرف. الوسطية المحمودة هي حق بين باطلين. مثال. قال الله عز وجل ولا ولا تجهر بصلاتك، ولا تغافل بها، وبتغي بين ذلك سبيله، لا لأنه حق بين باطلين هذا الوصل يبغاه الله عز وجل. نحن هاي نبتغي يا شيخ أن نأخذ هذا الفاصل الله يحفظه ثم نعود. فاصل قصير ثم نعود إليكم. فوق معنا. مجددا بكم أيها الإخوة والأخوات نحن في برنامجكم نسمات ونتحدث عن الصراع بين الحق والباطل مع فضيلة الدكتور عبد المحسن الأحمد تحدثنا الدكتور دكتور عبد المحسن قبل, هذه أو قبل هذا الفاصل عن الوسطية والتلبيس في هذا الأمر لأننا نحن نتحدث عن الحق والباطل والباطل أصبح له يعني بهرج مختلف هذا العصر جميل إذن الوسطية التي يريدها الله عز وجل هي حق بين باطلين. باطلين يعني عاملين كلها غلط مه. والله يبغل في النص فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا لا ولا تبسطها كل البسط لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تبسطها كل البسط وتقعد تسرب فتقعدها فتقعد ملومة محسورة مه. طيب إذا هذا باطلين وبينهم حق يبغاها الله فهذه اسمها وسطية محمودة هذه اللي يبغاها الله عز وجل ما هي وسطية وسط بين حق وباطن مثل ما قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ما فيهم؟ مدبدبين مدبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لاحظ؟ لا. إذا هم يريد أن بين الحق والباطل يا أخي ترموك كل مرة لا تقول يا أخي تجعل محبة قطة يا فهم يبغون أن بين الحق والباطل فهذه يبغضها ربي عشان كذا قال الله سبحانه وتعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ويتخذون بين ذلك سبيله. فهذه ضروري تعرف ويعرف المستمع ونعرف نحن جميعا أن الحق اللي بين باطلين هذا اسمه الوسطية جاء به الإسلام ما عندنا غلو ولا عندنا لا تطرف جفاء عندنا تطرف. طيب بعض أهل, الإسلام ولا عندنا بعض أهل الإسلام جالس في مسجدة لا يطلب الخير ممتاز. ولا يطلب من الله سبحانه وتعالى شيئا وهو يعني قريب من الله عز وجل ما قريبا من الله سبحانه وتعالى كيف نقول أن هذا أهل وسط أو أهل خير جميل. كما فعل بعض المتصوفة مثلا جميل. أن يا شيخي نرجع نقول منهجنا الكتاب مم. والسنة بعد اللي جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة قالنا أنا أنا أصوم كل عيد مبعيد كله فاين لا نموت <تصفيق> طيب هو يظننا على خير ويسوي الصيام والثاني وما تسوي يعني مشغله تشغلني عن عن عن ربي لا لا مستحيل والساده يقول اقوم للما انام قال يا سلام ان انا ف اقوم وسطيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فمن رغب عن سنتي فليس من تخترع لك دين جديد <تصفيق> اما غلو ولا تنيع كل هذه غلط <تصفيق> شكي جاء الإسلام الوسط لا فيه غلو ونغلو في الصالحين ونتعبد لا ولا نجفى فإذا ونقعد نتميّع في ديننا فالشاهد شيخي هذا فلعلنا يا شيخ الآن ندخل في المحور الأساسي لهذا الحلقة أنا كإنسان عادي طبيعي جدا أخوك طارق لا أعرف الحقيقة الحق والباطل تعرف يا شيخ الآن بعض الناس يقول إن هذا حق ويقول إن هذا باطل والناس والله يتاهو وأنت الآن تقول يا دكتور عبد المحسن تقول كأنك تقول قفلوا أذانكم لا تسمعوا شيء. وين أروح؟ والله المسكين والله صدق. جميل. وين أروح؟ وين أروح؟ سؤال جميل. وين أروح؟ الشيخ الفلاني يفتي بكذا والشيخ الآخر يفتي, والشيخ الآخر يفتي بذلك والشيخ أين الحق من ذلك والباطل؟ يا سلام جميل هو وين قضية وين نروح؟ نعم. نأخذ أبعد الاتصال. الأحد الأعزيز. سعادة رجيس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أعزب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبدالعزيز. السلام عليكم يا سيد طارق. حياك الله مرحبا لو سمحت سيد طارق عندي سؤال للشيخ ونصيحة. تفضل. باختصار. سؤالي يا يا يا دكتور عن كيفية التعامل مع غير المسلمين. في بعض الشركات أنا أشتغل في شركة فيها نسبة أجانب غير مسلمين وليسوا أيضا من اليهود أو النصارى فبعضهم لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ونصيحتي ل... نريدنا أن نصيحك شيخ لرؤساء الشركات أو المدراء التنفيذيين في طريقة توظيف غير المسلمين لا فيما انه يوجد البديل للمسلم <تصفيق> هذا سؤالي نص ن ن نعرف نصيحتك يا دكتور أجزاك الله خير على البرنامج شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك الخبرات السنة في ثانيا الحديث عن طبعا كيف تتعامل مع غير المسلمين فل يقول بعض يا دكتور <تصفيق> الآن مش خلال كلامك هذا والله حنا بنتصارع مع غير المسلمين جميل جميل جميل <تصفيق> آه... أنا... أجاو، أنا ما قلت في الصلاة، قلت هذا منهجنا وسنة بياع الصلاة صح؟ إذا قال قو عن الصلاة الصلاة، والله ما قال، ممتفضل. الله سبحانه وتعالى تعالى الله علو كبيرا يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ما قال بالحسنا لا بالتي هي أحسن يعني أنا عندي كلمة أقدر أقولك وأنا داخل محل يقول شكرا، أقدر أقولك ما قصرت، أقدر أقولك سيد الله الشيخ والله العظيم ماذا يشوف لك على آخر الأخير هذه أحسن أحسن من واحد ثلاث فأنا وأتعامل مع النصارى واليهود ما قاعد اتخاصل معهم ولا تجادلوا أهل الكتاب منهج عظيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم واضح يعني أنت وأنت تعملهم بالحسن ما هو خوف أنت لأن هذا عبادة الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إيش يسويلهم كافر يهودي ومصراني لكن ما قاتلني في الدين إيش يسوي في يقول الله لا ينهاكم أنت بتتهم مثل الفاميلي ذكرت من شوي أنت بتتفارعهم قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إيش أن إيش أنت بضروهم كلمة البر عرفها مع والدي اللي صرفوا عليه ونظفوني وسوى سوى أضرو كافر إيه؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقتطين. يعني قد يحبك الله من تعاملك معهم فإذا نحن منهجنا القرآن والسنة يا جماعة ما عندنا صراعات إن عندنا دعوة عندنا دعوة قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي, هي أحمالته أحسن. أحسن. فالله سبحانه لما قال لا ينهاكم قال بعدة ترى مه. إنما ينهاكم الله الذين عنا في الدين إذا أنت مسلم عزيز لما يصير الطيب أنت أطيب منه. مه. جميل شيخ؟ جميل. جميل فأنا أدعو وهذا ترى في رد على سؤال أخوي الغالي إذا الله خلاه لما قال كيف أتعامل معهم؟ أتعامل معهم بالطيب مه. بالحسنة لا تجادلهم إلا بلت هي أحسن. وقدم لهم الخير لكن نيتك يتكلد تدعوهم إلى الله فمو بقضية أني والله أنا طيب وغلب عليهم يا شيخ بعضهم يقول وغلب عليهم منهم منهم لا لا تأخذ كلمة من الآية بعدين قدر أقول لك أنا فويل المصلين يا أخي اتبع الصلاة تصلي وغلب عليهم الآن فيه كثير منهم منهم المنافقون جاهل الكفا والمنافقين وغلب عليهم طيب لذا بيلك. بعدها يوظف هذا يا شيخ. يا سلام عليك أه. يا شيخ. إحنا ما ننزعف ببعضهم. لا تقول لي ببعضهم. بعضهم مو بقدوتي أنا. أه. أنا قدوتي كتاب ربي وسنة نبي عيسى. عمي يا شيخ. أنا إنسان. جميل. عامي يا سلام. عامي. هذا سؤالك في قبل فاصل تقوين روح. مه. الله قال فسألو. فسألو ما تدري؟ شوف هي شيخ الدين عظيم. مه. يا تدري وش الحكم يا ما تدري؟ مه. إذا تدري حمد لا سو بسأل الله عن اللي إذا ما تدري. تصريح الدين فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلموا من هم أهل, أهل الذكري يا شيخ؟ يا سلام من هم أهل الذكري؟ أنت لجيت تروح تعالج. الآن في عالم يا شيخ في مثلا في عالم في مصر في عالم في الجزائر جميل. في عالم في تونس، في عالم أخر من يا جميل شيخ؟ جميل جميل أنت لجيت تروح تودله لك المستشفى وديت أهل حبيب كل من جاءت السلطان قال له ما كانت مشكلة ياخد أبدا بنا بنادول طح والله العظيم مع أنه يقول لك كلام يطمنك لكن أنت ما تمسح. صح. طيب قال لك رح. وتجد واحد يقول لك لا والله ولدك شف. تبينك أكذب عليك وقول لك أنا عندك ولدك يبغاه لك كذا يبغاه لك كذا يبغاه لك كذا وعنده أدلة وسوالك تحاليل قال لك لولد هذا عنده كذا. وأنا عندي التحاليل كلها تقول لك العلاجه بالجراحة. بعد توفيق الله عز وجل. رح. خمسة قال لك ما أبدا. والأمر ما يحتاج. طب ما إلّا. أبداً سوّل تبقى. يا شيخ. أبي الناس. اختلف الرجال يعرفون بالحق. مهو. والحق ما يعرفه الرجال. فليش أنت الآن لو يوجيك الحين في قضايا الآن زي ما قلت الطبيب حبيب كل من جاء الله. خلاذي يا شيخ خل قضية مثلا على سبيل المثال الحرية. جميل. علميك يا شيخ الإسلام الحرية للناس وتكلم فيها كثير من العلماء المسلمين وتحدث عنها. هني ليش مثلا مثلاً ك... كتمثل الآخر تريد أنت تتمسكين بالحرية وتريد فهذا يتكلم فيها أغلب من في الساحة وهناك إجتهاداته جميل الحين قضية سؤالك حقت الحرية أه. الحين حرية الآن شوفوا اللي يتكلمون عنها كره الحرية يا أخي الحرمة حرة تكشف تكشف تتغطى تتغطى صح ولا لا وهذي فيها يا شيخ بس جاوبني صح ولا أه. لا يطرحهم صح صيّب اللي يطرح هذا الكلام هو العلمانيين يسمونهم الليبراليين صح <تصفيق> في تركيا موظفات فتح الله على هالبشوي جابت خرقه حطت فوق راسها مو بحجاب والله هو حجاب بس حطت خرقه على راسها ويرعدون ويزبدون ومطالبات وبفصلهن وال طيب هذه حرية مو حره هي ولا حره تعصي ربي ولا تطيع ربي مو حريه ها؟ عشان كذا قال الله عجل وعية كلهم الحق ويأتوا إليهم مذعنين. عشان كذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن لما وصف اليهود إذا جاءوا النبي عليه السلام وش يقولون يقول إن أتيتم هذا فخذوه إذا أعطاكم فتوه لتوافق هواكم خذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا أنت بتؤطاوا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا حبيب الغالي لما يقول واحد أسوأ الناس اللي يخالف مبدأه يقول لك حرية فأنا جيت الحين وصحت واحد أنا شفت واحد يمشي اغاني لا وجدت له قلت له حبيبي والله ما يصلح ربي اللي اعطاك هالاذنين وخلاك تسمع غيرك أصم ما ي... ما يصلح ما يجوز ال... لا يعني تتشتري له الحديث وابو مسعود يقسم بأنها الغناء وقال البخاري ياتي ان اقوام يستحلون الحرى والحيه والمعاز يستحلون يعني يحالون لا حرام يجيك واحد يقول لك يا اخي انت تشدخلت الناس الناس حري فيقول له أنت بعد ايش دخلك فيني أنا حر يعني انا الان انصحك وأطبق أمر ربي ما ليفر هاي أطبق أمر شيطان حر لاحظت قضية الآن؟ نعم. إذن ليش تقول أن حرة تكشف ومن حرة تتغطى وهذا اصلا رد باطل لكن أثبت لك أن اللي طرح الطرح هو لا يريد قال الله ورح لك الله قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تبعوا مين عظيمة ونحن نريد أن نأخذ هذا شيخ فاصل قصير ثم نعود إليكم ذرر ينزرها نتباه الراسط برنامج علمي تربوي اجتماعي أسري يجب أن تتوجه جهود أهل العلم لتربية الناس على ما أرادت الشريعة أن تربيهم عليه. يرصد الظواهر الاجتماعية والأسرية والسلوكية والقضايا النازلة. فلو ثوارت الأمطار أهلكت ما في الأرض، ينافشها يح. <تصفيق> أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الحلقة المباركة برنامجكم نسمات ونحن نتحدث نحت... عن موضوع الصراع بين الحق والباطل مع الدكتور عبد المحسن الأحمد دكتور عبد المحسن لعلنا في نهاية العشر دقائق المتبقية وأقل من ذلك أقل من ذلك وثمين دقائق نتحدث عن كيف عرف الباطل كيف عرفه جميل كيف ميزه جميل ونتحدث عن شيء من هذا الباطل كمثال لذلك جميل جاء القرآن ليعلمنا كيف نعرف الحق من الباطل كيف نعرف؟ قال الله وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أه. مصادر أخرى غير كتاب والسنة هو الباطل طيب الآن كيف أعرف؟ إذا كان مثلا يجيني واحد ولي حسب الظواب والشرعية يعطيني سموم فتاكة في أه. الأمة ويقولي بالأخير حسب الظواب والشرعية يدسني نقلة العسل هذه في السموم الفتاكة اللي هو حاطها أه. فأنا كيف أعرف؟ الله سبحانه وتعالى طرحها بطرح ذكرها جل جلاله تعال ربي علوه كبيرا بي بي بأوضح صورة أوضح صورة وأعظم بيان قال الله عز وجل أن المنافق ما يجي يقول أنا منافق ولا يطرح لك يقولك حسب الضوابط الشيطانية لا لا لا قولك مع الشرع ومع الكتاب والسنة وال... قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون سماهم وجاء المنافقون طيب وش جاءوا يقولون ما جاءوا قالوا يا أخي انتك التعب عن الناس يا رسول الله لا قالوا نشهد ونشاهد ذلك كلهم إنك رسول الله أنت في أبي وأمي عليك صاد سنة مثيك فرواحنا إشكار الله عز وجل قال والله يعلم وإنك رسول الله والله يشهد إن المنافقين إيش كاذبون شوف الآن أدوات تأكيد إن من... لا لا لا إيش لكاذبون طيب هم قالوا كذب هم قالوا إنك رسول الله ليش الله يبغى يعطيك مهما قال لا صدقه إيش في اللي بعدها قال اتخذوا إيمانهم حلوفهم هذه والله نشهدون حسب الضابط الشرعية اتخذوا إيمانهم جنة يعني سترة سترة إيش وش اللي بعد سترة هذا اللي تلقاه المقال أنت عرفت نباظ اللي بعد المقال فصدوا عن سبيل الله يقول محرم يقول لا ما نبغى محرم طيب هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم سايحلي واتوهم بالله يوم لا توهم بالله يوم لا لا نساب مع غير مع غير محرم طيب الآن الاختلاط قال الله عز عزوجل وإذا سألتمهن متاعناه بوضيفة ولا دوام تسعة ساعات و بس عطيني خذ كم ثانية عطيني خذ سألتهم هنا متاعا واحد خذ قال فاسألوهن من, من وراء حجاب قال لا لا لا الاختلاط ما في مشكلة فهم اتخذوا ايمانهم حتى بالضعب السرعية ستره حتى ايش فصدوا عن سبيل الله عشان كده لما ذكر الله قال هم الذين يقولون فأنت اقرأ مقال مهم لا يهمك الكلمة حسب الضوابط الشرعية، وإيش تفهم في الأخير؟ تفهم فيه أمر ثابت من طابع الدين، ترى ما نتعدى؟ أنتم معقدين الموضوع؟ تفهم من نهاية المقال إن في أمر في الدين ثابت، تعرفه؟ ما في، ما يقولون يا جماعة ما في أدل على الاختلاف، صح ولا لا؟ تقول <تصفيق> آيلة تو، فسألوهن من وراء حجاب هذه من هذه المص مصدر... ضوابطنا مشرعية إسلامية ما جاع ضوابط خشونهم لكن ضوابط شرعية إسلامية. أنت المرأة يا شيخ تبيع وتشتري بعد النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. أنا, و... أنا جايك عشان كذا النبي عليه السلام في البخاري وغيره لما قال خير صفوف الرجال أولها. طيب عشان جايين بدري لا الحديث ليس في أفضلية التبكير صوت. وشر صفوف والله إن كلمة شر توجع يا أخي اسمع كلمة جايين صلوا. قال للشيخ ابراهيم ابن الشيخ عليه رحمة الله قال أنه ليس مثل شر لكن أقل خيراً قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ليه؟ قال وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها الآن ما تكلموا ولا باعوا ولا شروا ولا شافوا بعض أصلاً هذه لا تشوفوا لكتوف وهو أصلاً ما يلتفت عليها يعني ما في أية تواصل لا سمع ولا بصر ولا ولا شيء ومع ذلك يقول مجرد قرب الرجل في الأخير وقرب المرأة في الأول جعل دائرة الشيطان عليهم وقرب الشر منهم أقرب مع أنهم ما سووا شيء ولا تكلموا طيب أخطأ الإمام قال والله عزيز سميع أخطأ في بخاري قال فليفتع عليه الرجال الرجل قل لا والله عزيز حكيم طيب مرأة طيب هي ما صباح الخير عمري شلونك اليوم يوم ما شكناك بتقول له بتقول الله عزيز الحكيم لا ما تقول طيب أخطأ في ركعة والرجال ثاني يفتع عليه الرجال طيب مرأة بتقول وهذا بالصحيح بتقول في البخاري الحديث نعم. في البخاري, في البخاري نعم قال فليفتح عليه الرجال ولتصفق النساء عشان ما تقول كلمة وتفسد على العالم ده في في أطهر الأماكن يعني أبعد الأماكن عن فتن وين اللي بيسوي مشكلة وما بيسوي مسجد يعني يخاف من ربي في بيته ما بالك في أماكن برا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابن عمر لو تركنا هذا الباب للنساء فالمسجد ممنوع الاختلاط النبي صلى قال عليه كنا نبي حافات الطريق مؤمنات مؤمنات عنده مصدر القرآن والسنة صرنا صار النساء مكثرة ما يتوصف في الدار ليه؟ ليه هذه كلها؟ الله عز وجل يقول ولا يَضُرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ يعني واحدة لابسة خمسين عباية والله أن الآية هي تصلح لوحدة كده خمسين عباية على الرأس كله فوق بعض وستين قفاز وسبعين شراب وثلاثين غطوة ومرت مع من جنبها هنا الاستديو هذا ما تكلمت ولا قالت صباح الخير ولا قالت شيء ولا شيء بس اسمع طق طق كعب خلخال الله يقول ولا يضربنا بارجلهم حرام عليها زوجها ليه ليعلم وش بنعلمنا غطات ما ورجع الله اثبت من غطات قال لي يعلم ما يخفين انا ما باكت تفكر انه لابزين ما تفكر إنها لابستين من جوا ما قال ليعلم ما يبدين ما بدأت شيء الله بعلمك ما في شيء طالع قال ليعلم ما يخفين من زينتهن وبعدها قال وتوبوا ما في شيء وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحم وتفلحون سبحان الله ما قالت شيء ولا تكلمت ولا قالت لي ولا صلفت معي ولا شيء ما رب بخلخال ولا بتعب صوت ومو بصوتها صوت رجلها نعالها والأخ الخالة إذا شوف القضية كيف هذا هذا هذا هذا دينه كتاب وسنة طيب تعال شوف الحين الاختلاط يعني لو ما عندنا دين قال اختلاط يا أخي اقرأ أو أنا أدعو كل العالم اطلع على ال R A I Double N موقع إحصائيات رسمي أمريكي يقول لك في أحد الدراسات كل بقول لكها وشوفوها الآن في كل 90 ثانية أخذ الإحصائيات بالسنوية بالشهريه باليوميه في كل تسعين ثانية تغتصب امرأة في أمريكا يقول لك لا يا أخي ترى ما عندهم مشكلة يا أخي شوفهم مع بعض ما سووا شيء واضح فقرأ الأول التمهيد يقول لك في الحقيقة إن فاكت في الحقيقة هي حالات الاغتصاب بكل 82 ثانية لكن نحن يقول زيناها يعني بددناها هذا اللي ما عندهم شيء ما عندهم مشكلة يقول لك في كل حالة اغتصاب يبلغ عنها عشر حالات لا يبلغ عنها مم. القنبلة 78% من حالات مو موذنة مم. هذا ارتفاب 78% زملاء عمل وأصدقاء عائلة صدق رسول الله مم. الحمو الموت. الموت شكرا لك يا بكتورا بنحس الحقيق ما بقى معنا أي وقت لهذا الحلقة المبارك هذه الأمسية المباركة شكرك. شكرا جزيلا عزكي. خذوا عن الدكتور عبد المحسن أنك إذا أردت أن تذهب لعشاء فاخر فإنك تنتقي أفضل الأماكن، ولكن نديننا إذا أردنا أن نأخذه فإننا نأخذه من أي عابر إلى اللقاء